إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لي كنا عبدين شكورين، وقضينا إلى بني. في لتفسدن في الأرض في الأرض فَقُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ ويبشر ونزمناه طائره في عنقه ونخرج لِيَوْمٍ آتِيكَ حَسِيبًا مَنِ اتَّزَنَ فَإِنَّمَا يَهْدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا كان بعث رسوله، وإذا أردنا أن نلك قرية، أمننا سنقوم فيها ام نموت راقذا فنسقوم فيها, فيها فحق وَكَمْ أَمْلَكْنَا مِن قُرُونٍ مِّن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذَنبِ عِبَادِهِ غَفِيرًا يرى من كان أحدهما أو فلا تقول of <laughs> قال لربك فورة وإنما تعرضن عنهم بتيضع رحمة من ربك ترج. أَقُل لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً وَقَالَ مَنْ تَقْعُدُ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ فقل لذك لمن يشاء ولا تقرغ الزنا إنه كان فاحشة 129. ذلك خير وأحسن تأويلا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 وَلَ قَدِ الصَومُ وََّ بهَالَ القُهأَان them أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ الشيطان كان للإنسان عدوا مبين ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعلمكم وما أرسلناك عليهم وكيلاً ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عنه aulayka aulayka نَمَحْظُورَا وَإِنْ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا نَحْنُ مُلْقُوا قَضَى لَن Oh, man. İzlediğiniz için Oh وأجلد عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأنوال والأولاد وعيلهم وما اِذَا مَا سَكُنُوا فِي الْبَحْرِ ظَلَّمَن تَدْعُونَ إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ و كان الانسان كفورا في ذتارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرت فيغرقكم بما كفرت ثم لا تجدوا لكم علينا به تريعا ولقد كرمنا بني آدم وَأَرْسَلْنَا قُنُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ فَضَلَّنَا مُعَذِّبِينَ عَلَا كَثِيرٌ مِمَّنْ خَلَقْنَا ضِلالا يَوْمَ ونحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا نا نصير وإن O رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج for me. خبيرا بصيرا ومن Con que وال... فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقل a uh -huh.